في الشبه فيا مني في معيشاني ثابت بعد لحظه عني أصلت خلقت عشاني في الشبه فيا مني في صعب بعد لحظة عني أصلت خلقت عشاني في الفرح نفرح سوا في التعب هي الدواء وربنا بعد هلي يا دين من السماء في الفرح نفرح سوا. تعب هي التوام وربنا بعطها لي هديا نزلا من السماء هديا نزلا من السماء انت سر ساعتي واللي معاها مفتاح فرعتي انت اللي رب كتبها لي انت نصيبه اسمتي انت اللي تحملتيني وصبر معايا للآخر أنت البداية واللي بحلم تكون معايا في أخرتي لما تفرح قلبي يبقى هيموت من السعادة وما تزعل أيوة بزعل وتلخبط زيادة أصل هي دنيتي كل حياتي لما تبعد عني الدنيا دي بتقلب كآبة بتقلب كآبة أنت روحي أنت قلبي انتي اغلى حاجة عندي هحكي عنك حاجات كتير امي اختي حبيبتي بنتي جوا قلبي خلاصك انتي حبي لك دهش كبير انتي روحي انتي قلبي انتي اغلى حاجة عندي هحكي عنك حاجات كتير أمي أختي حبيبتي بنتي جوه قلبي خلاصك انتي حبي لك ده شي كبير في الفرحين فرح سوا في التعب هي الدواء. و ربنا بعطها لي اديا نزلة من السباك انتي نور في وحدتي انتي طبعا جنيتي انتي قبل حاجة لي يا كل حاجة في دونيتي يا كل حاجة في دونيتي